واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا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 واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و م ص ي ر ا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ أ ن ت م أ ض ل ت م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 وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه افاصبرون وكان ربك بصيرا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 موسوعه ل ئ ك ا ل ن ا ض ل س ب ي ل ا و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ا م ع ه أ خ ا ه ه ا ر و و ن ز ي ر الله ف ق ا ا ل القوم ذ ي ن كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ط ر ت مطر السوء أ ف ل م يكونوا يرونها بل كانونا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هدوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا انصدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا أ ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم إ ل ا كالانعام بل هم اضل سبيلا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 موسوعه ب ا ج ا ل ن ه ا ر نسورا وهو ا ل س ي ل ل ا ل ر ي الاسلاميه بين يدي رحمته اسماء الله ا ل ح س ن ا أنعاما ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لينذكروا فابى اكثر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم وجعل ه و الذي م ر البحرين هذا ذ وهذا ب فرات م ح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قره أ ع ي ن وجعلنا للمتقين إ م ا م ا أ و ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنة م س ت ق ر س و م ق ا م ق ل م ا ي ع ب ل س ي ل ل ع ل و ل ا د ع ا س ل ا م ي ه اسماء ف ل ل ه الحسنى